لماذا تلجم الطرف الآخر قلنا أن كل عقد تراه مرتبطا يكون مرتبطا بالإجاب والقبول يكون مرتبطا بالإجاب والقبول فهو الآن بيتكلم عن بعض المعولات التي قد قد لا تستلزم القبول والمعنى بأنها تكون من طرف واحد في هذا الباب هو أراد أن يبين هذه المشائل المصنف تكلم على الوقف وتكلمنا على الوقف من زمن بعيد في هذا الباب تكلم عن الإبراء أيضا والإبراء ضعيف بنت عندك ضعيف أكيد عليكم السلام وإختي فاضل الإبراء والإبراء هو يعني يتم من الدائن بغير حاجة قبول المدين حتى تتصور الإبراء لنتكلم عنه لأنه يحتاج لتات مسائل في الكلام عنه عن عن الإبراء الإبراء, الإبراء معناه أن زيد آه زيد هذا أن زيد له مائة ألف عند عمر زيد له مائة ألف عند عمر عمر أعطاه خمسين ألفاً ويبقى على عمر لزيد خمسون ألفاً تعثر عمر وتعثر وما استطاع أن يرد وزيد كان مكتفيا الله تعالى فتح له أبوابا من, من العمل وأبوابا من الرزق وكان صار غنيا سريا فأسقط هنا لان لزيد على عمر في ذمة عمر, في ذمة عمر له له يسأله خمسين عزم فيأتي الرجل بعد ما اكتفى وجد أن الله تعالى قد أعطاه ومنحه نعم فيسقط عنه ذلك يسقط عنه ذلك هو الأشهر أيضاً عند عند مسألة الطلاق ان المرأة تبرئ زوجها من النافقة ومن ومن بق ومن المؤخر الذي لم يدفعه إبراه هنا الإبراء طيب رأ فقيا مختلف فيه هو إسقاط متمليك سنبين ذلك لكن الأصل أنه هذا معنى الإبراء مع الابراء أنه يبرئ ذمته مما كانت مشغولة منه يبرئ ذمته مما كانت مشغولة, مشغولة هذا الإبراء حبيبي ربي عنك. حبيبي ربي عنكم. احسن الله عزيزيكم. الله خير. أحسن الله, الله مقامك. حبيبي فالإبراء يتم من الدعم بغير حاجة قبول المدين هنا الذي أراده المصنف وهو من طرف واحد أن المسألة يعني لا تستلزم القبول تكون الإجابة لكن لا تستلزم القبول. وهذا المذهب مذهب أنه لا لا لا يستلزم عليكم السلام وصلبت الحياة وأنفسكم لا يستلزم القبول هذا هو يعني من هؤلاء العلماء. الذين قالوا ذلك هو مذهب أبي حنيفة مذهب حنيفة بأنه لا يقبل لا يستلزم القبول لا يحتاج إلى قبول لكن معنى إبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول فهو يرتد بالرد والمعنى أنه يكتفي في رضا إبراء من, دين لا من, عدم عدم من, من لا يحتاج إلى قبول فهو عدم رد لأنه من الدين لا يخوال من الدائنين إبراءهم يكون هذا أمر على الحال الخاصة يعني وهم يعتبر من الإبراء حط الزوجة المهر عن الزوجة أيضا قال هذا مذهب بحنيفة بالنسبة للإبراء وأما مذهب مالك ففي خلاف من الفقهاء من قال ان الإبراء لا يتم إلا بالقبول ومنهم من قال إنه يتم من غير قبول ومن من قال يفتقر أو لا يفتقر أنا أقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والخلاف بين العلماء في هذه المسألة لأمر هو هو توصيف الحكم الشرعي للأبراء هو توصيف الحكم الشرعي للأبراء ما معنى ذلك ما معنى توصيف الحكم الشرعي للأبراء معنى توصيف الحكم الشرعي للأبراء يعني لابد أن نفهم هل الإبراء تملك أم هو إسقاط هل الإبراء تملك أم هو إسقاط إسقاط ما في الزمة في هذا الباب هذا هذا مغزى كما يقولون أصل النزاع بين العلماء هل الإبراء هو تملك؟ ولا هو هو إسقاط طيب قبل أن ندخل فيه نتكلم عن مقدمة فقط في تعريف الإبراء وبعد تعريف الإبراء حكمه الشرعي ثم نتكلم هل يكون هو إسقاط أم هو تملك اللهم أمين, أمين. رضي الله عنك حبيبي محمد الله يرضى عنك حبيبي ربنا أرضى عنك محمد الله يحفظك من كل سوء حبيبي طيب الإبراء منعني إبراء في اللغة التنفيي منعني الإبراء هؤلاء مبرؤون مما يقولون هو أصلا مبكر لأن هذه ال هذه هذا درس الجمعة هذا درس الجمعة فا فالإبراء في اللغة معنى التنفيي والتلخيص والتخلص براء كما قال الله تعالى على على عيش رضى رضى رضى الله عنه و من في مثلها قال أولئك مبرؤون مما, مما قل والمعنى هنا أنه يجعل المدين بريئا من الدين يبرئه من الدين وأما الإبراء في الاصطلاح فهو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر أو قبله هو إسقاط الشخص حقا في ذمة آخر أو قبله فإذا لم يكن حق في ذمة شخص ولا تجاو كحق الشفعة أو حق السكناء الموص به ففتركه لا يعتبر إبراء فهو اسقاط محت، هو إسقاط أما الإبراء فهو اسقاط شخص إتقاط الشخص حقا له لو في ذمة آخر أو قبله والحق أن الإبراء يمر على المعنى يعني الإبراء قد يكون قد يكون إسقاطاً وقد يكون تمليكاً الإبراء قد يكون إسقاطاً أو يكون تمليكاً الحكم التملي... التكليفي والوجه الشرعية والكلام على مسألة الإبراء الكلام منها من وجوه كما قلنا هل هو إسقاط أم هو تمليك وأيضا هل الإبراء مستحب أو مكروه أو محرم فالأصل في ذلك, الأصل في ذلك أن الإبراء مشروع في الجملة فلكنه الإبراء يخضع إلى مقاصد الشريعة يعني حكم الإبراء البت في حكم الإبراء هو أن تنظر ما المصلحة من وسائل الإبراء وكيف تقدرها وكيف تحصلها يكون حكم الإبراء فقد يكون واجبا وهو واجب في حالة واحدة متى يكون الإبراء واجبا تعرفون نريد مشاركة متى يكون الإبراء واجبا أريد إجابة متى يكون إبراءه واجبا نأخذنا الإبراءة في إسقاطه إسقاطه حقا من زمة المدينة متى يكون إبراءه واجبا هي في حالة الوحيدة المفروض يعني هي دقيقة تفكير ستأتي سريعا الرخاله الاستاذ الكريم رضي الله عنك يا أرادت هي الطلاق انتم <تصفيق> تكملون لي لما وجعلتوا على ذلك فقط. هو الحق أن الإبراء يكون واجبا إذا, إذا استوفى حقه يعني إذا أخذ زيد المال من عمرو كاملا واجب عليه أن يبرئه أن يبرئ ساحته هل يبرئ ساحته فياجب عليه ذلك ياجب عليه ذلك كما زي يقول زيد أعطاني الخمسين ألف عمر فإنه واجب عليه أن يبرئه ويبرئ ساحته نعم فأكون واجبا بذلك لأن الله جلالك تعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان بالعدل والعدل أن يبرئ من أخذ منه المال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي على اليد ما أخذت حتى, حتى تؤدي والحق أنه قد يكون قد يكون حراما يعني نفسه قد يكون حراما كما لو جاء ضمن عقد باطل على أن لأن استبقاء الباطل حرام استبقاء الباطل حرام لابد من نجاش حبكم الله عبد قد يكون على الكراه، وعلى الكراه فيما إذا أبرأ ورثه أو غيره من عن أكثر من ثلث مالي، وهو في مرض الموت، لذا مسألة أنزل الورثة من هذا الباب لأنه حقه أنبيى الله قال إنك انتظر ورثة ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكافعون الناس، فما كان فرق السلس وهو يعني متوقف. على على إذن ال هنا نقول بأنه على على الكره وإن كان حقيقة الإبراء أنها مستحبة لأن فيها تعاون البر والتقاء ولأن فيها إزالة الضرر من على المسلمين فيها وفيها أيضا إدخال السرور على المسلمين وفيها يعني نزعة ال ال التبع التبع من هؤلاء المسلمين يعني أو نأ يعني الصادر يكون فيه شيء من لما يكون مسلم على المسلم نودين على الأخي على وسوء التعامل طبعا لأنه سيكون غريما فبيكون فيها ما فيها من النزغات التي تكون في الكتاب والسنة يعني ظهرها في الكتاب والسنة على أنها نزغات تكون نزغات من الشيطان لكنها أيضا يعني بسبب الشرفات الأدمية بيحدث ذلك لكن حكم حكم الإبراء على ذلك الغنى إذا تضرر والإحسان ودخل السرور فهو على النبض، فالإبراء مطلوب فهو فيه خلاف الدمان. حقاً الإبراء فيه نوع إحسان فهو يتضمن في غالب حاله إصطاد الدين عن المؤسف الذي يعني قد أسقلت كهله الديون بل وقد يكون الإسقاط ليس رد أو دفع دين أو نزع حمد بل قد يكون أيضا واجعا للمحبة لما يكون له دين أو عصر وهو قد بذل له ذلك إكراماً, إكرامًا فهذا يؤلف بالقلوب وهذا يحقق مغاث الشريعة وألا فأين قلوبنا ما في الأجيال ما لفتوينا ما قول الله جل في علاه إن كانوا عسرة في نظرة وأن, وأن خير لكم إن كنتم تعلمون جاءت أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه, أنه يقول له أجل الصدقة الدائن, الدائن وإذا أسقطه يقول له أضعف مضعفة ورد أثار على هذا المنوات فعن جاب بن عبد الله حين قابوا فأدين أبيه وطعا كان السلام سعاده في ذلك وأيضا معاذف جبل تعلمون معاد جبل بعثه إلى اليمن مساعدة له لأنه كان مدينا وكان معاد جبل لتعلمه شفوا انظروا العلماء معاد جبل كان مدينة وكان سخيا كان جوادا كريما أيضاً كعب مالك حين يعني أعص... كان مع الصلاح سَبَت عليه السلام الدَّعْنينا على إسقاط كل شيء أو بعض عنه. لما يا صاحب الغرفة هو ده مش ده قتل ولذلك قال بعض علماءنا مأناه الإبراء للمعصر أفضل من القرد الإبراء للمعصر أفضل من القدعم هذا فيه واسع إدخال السرعة عليه وهذا تعبد لله جلس وعلا بهذا القيس هذا من أعظم مدنى. اما الابراء على غير هذه الاحوال فهو على على الجواز على الاباحه في معظم العقود والتصرفات نعم. والابراء قسمان والابراء قسمان والإبراء قسمان اسقاط و... واستيفاء صوت وين اناس صوت هم عم... عمتا يسجلون عندنا وهذا افضل يبقى ينقسم الابراء بينقسم ينقسم الى مين اسقاط وإيش اسقاط وتمليك او اسقاط وابراء استيفاء ويعتبرون إبراء الإتقاط من أول جزير بالبحث البحث والأصل الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستفاء أما الثاني هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستفاء للحق الثابت شخص في جونة الأخر طيب ماذا أفعل معكم أنتم تخرجوني من الغرفة وأدخلوني مرة ثانية تخرجوني مرة ثانية وتذا هذا التقسيم في سورة الإبراء في الكفالة الواقع من الطالب الدائن إن جاء بلغ براء برئت برأيت من المال لا ينال براء الكفيل والمدين كلاهما من المطلوب ورجع الكفيل بالمال على المطلوب ولناو براء براءة قبض واستيفاء كناه وقال دفع تعليه أما إن خالف بريت من المال أبرأتك من النفض الي فلا رجوع لش لأنه إبراء إسقاط لا إقرار بالقبض على خلاف التفصيل في موطني فالإبراء كما قلنا إن كان إسقاطاً لا إقرار بالقبض نعم وفراءة قبض واستيفاء واجهوا اعتبرهم القصومين أن كل من الإقرار يراد به قطع النزاع وفصل قصومة وعدم جواز المطلبة بعدهم فالمراض من هما واحد ولذا عبروا كل واحد من عن على الآخر والمسافر من فوق رب يرضى عنكم أحسى الله عليك الله أرضى عنك يا إسلام الله أرضى جزاك الله خير والإبراء هنا ليس تقسيماً لذاتي ولكنه لصمرة الإبراء والمقصود منه ومساءة الإبراء هي إسقاط مستفاء هذا التقسيم الله أرضى عنكم جزاك الله خير أمين أمين جزاك الله خير الله هذا التقسيم تقسيم من علمائنا على إبراء الإسقاط رأي الاتفاء من علماء الحنفية والخلاف بين الفقهاء كما قلنا على أن الإبراء هو إسقاط أم تملك به المصنف من ذلك ماذا عن إبراء بالتنازل؟ هو التنازل إبراء ااا يعني هو التنازل أصلاً إبراء التنازل يستوجب شهود الشوهد أو يكون إبراء بين الدين والدين لا لا لا يستلزم لا يستودي الشوهد أبداً وأيضاً هو أتبي مصنف لأنه لا يستلزم أيضاً القبول يعني زيد هو له في زمة عمر مئة ألف يسقط دون أن يرضى عمر نعم. فالتنازل أيضا إبراء، التنازل أيضا إبراء، والعلماء اختلفوا هل هل هل الإبراء إسقاط أم تمليك وهذه مسألة هي أهم مسألة في مسائل الإبراء هي المسألة الفصيلة في مسائل الإبراء هل هو تمليك أم هو إسقاط يعني تمليك حق أم هو إسقاط دين م استلف في الابراء لو تستطيع تدخل الميكسرر انتم معكم الميكسرر لو لو احد يدخل غرفة الزوم ويعطيكم الميكسرر الميكسرر شغال الحمد لله جيد جدا أو نعم محمد غلام قال لكم الميكسرر صوت واضح جدا فاذا كان الزوم فيه شيء فالميكسر او الفيس يعني ممكن تدخل على الميكسر او الفيس الفيس ايضا شغال إذا تدخلوا فهد قول لهم انهم يدخلوا على الفيس على الصفحة عندي او يدخلوا على الميكسلر الصوت واضح, واضح. فالمسألة هنا المسألة مهمة في هذا الباب عشان يعني نكون حتى دي ختاما للمحاضرة المهمة في باب الكلام على الابراء وكاننا بدنا ناخذ الكفالة اعرف ان المغرب عندكم صار ازا وهو ما عندنا ممكن يكون قريبا بقي عليه بعض نعم الفيس جيد والميكسلر جيد العماء اختلفوا في الابراء هل هو للإسقاط أم لتمليك الأخوة في الزوم هنا الآن الصعوبة عندكم يبقى دخلوا الميكسلر أو دخلوا الفيس الفيس صفحة عندي انا بس المشرفون يكتبون لكم ذلك هذا شيء فالعلماء اختلفوا هل هو اسقاط او تمليك وتبينت اقوال يعني المذاهب في هذا الباب لانه الخلاف حتى في المذهب في المذا فيه وجوب وجوه نعم في المذا فيه وجوب اختلاف ممتاز هذا جيد جيد تدخل هنا وأفضل جيد وفي ايضا جيد الصوت في الناحيتين جيد هناك اتجاهات في كثير من المساعد ما كان عليه جمهور أهل العلم هو قول الماركية والشفعية والحنفية وبل هو الراجح على عند الحنابلة بأن الإبراء إسقاط الإبراء هو إسقاط ليس تنبيكا لأنها الزمة المجهولة وتبرأ ببراءة الزمة فالإبراء عندهم إسقاط وليس تملك، الإبراء عندهم إسقاط وليس تملك، وبعض الشفيعية وهو قول أيضا بعض الحنابلة أنه تمليك من وجه، فوله لا له وجه تملك، تملك الآيات، وطبعا حتى الذي تلجم الذي قال من الإسقاط بأن الإبراء لا يكون لا يكون تملكًا. قال لنا تمليكا ايضا أيضا يكون الإبراء من العيان الإبراء من العيان وإن كان تمليكا فهو المقصود منه الاسقاط هناك وجه نقل ابن مفلح أن الجماعة الحاملة جزموا بأنه تمليك جزماً يعني مثلاً خاف غير رؤية جزموا بأنه تمليك وقالوا إن سلمنا أنه إسقاط فكأنه ملكه جاء ثم سقط وعند الشفيع وجه بأنه تمليك من المبرئ إسقاط وإسقاط عن المبرئ يعني هو بينظر في الحالين سيقول تمليك إذا كان من جهة المبرئ وإسقاط من جهة المبرئ إسقاط من جهة المبرئ لأنه لا يملكه شيئا جديدا فالشفائية يجمعون بين الاثنين يقولون والإبراء تمليك للمبرئ وإسقاط عن المبرئ والمعنى عبيد له مئة ألف عند عمير فأسقط عنه نصف شط فعبيد الذي أسقط هذا بالنسبة له تمليك. عند المبارع تكون تكون وسقاطا لأن الإبراع إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال وإنما يكون مالا في حق من له الدين فإن كان الحكام المالية إنما تظهر في حقه بحيث تترتب عليه اشتراط المعلومية والحق أنه،, أنه كما قلنا يعني النظر فيه هو إسقاط وتمليك وقول بعض الشفائية قول قوي جدا بأنه إسقاط وتمليك بأنه إسقاط وتمليك فاكون تمليك من حياة المبرئ ويكون إسقاطا من حياة المبرئ يكون إسقاطا من حياة المبرئ والحق أن الإبراء يشمل الإسقاط والتمليك وفي كل مسألة تكون الغلبة لأحدهما والمسألة في القراءة المحتفة وقصود الشريعة في هذا البدء فان كان الإبراء عن الأعيان الدور والبيوت إن كان الإبراء عن الأعيان فهو للتمليك لأنه ليس إسقاطا بل هو للتمليك لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط أما الديون الثابتة في ذمّه فاجري معان كلهما فمن ذلك ما قاله بعض العلماء أمي النجيم فالإبراء عن الدين معنى تنبيك ومعنى إسقاط أيضا يدخل معه وقد مثل بعض العلماء بذلك بأنه لو حلف لا يهب فلان كذا فأبراءه لم يحنث لأن الهبة تمليك عين وهذا إشقاط ولذلك قال علمونا أنه لا يجعل إبراء عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك عجيب أن بعض الشافعية هو النووي النووي يقول بأن مسألة كون الإبراء إسقاط أو تمليك هو إسقاط وتمليك هو إسقاط وتمليك ولا يطلق الراجح بل المسألة تختلف على القصوب وهذا صحيح المقاص الشريعة هي التي تحكمه المقاص الشريعة هي التي تحكم فإذا كان إسقاطاً أو أو تملكاً ينظر أساساً في المقصد في هذا الباب والفعل فعليه يكون إسقاطاً أم لا كما كما قال بأن المبرئ نفسه يكون بالنسبة له تملك ملكه وما يملك وأما بالنسبة للمدين المبرر فاكون إسقاطاً أو عنه حتى حتى تكون زمته شاغرة اما المركزيه فقد رجحوا اشتراط القبول في الابراء وجعلوه جعلوه تمليكا جزما فلما جعلوه تمليكا افتقر الى القبول لكن لو كان اسقاطا لا يفتقر الى القبول لو كان اسقاطا لا يفتقر إلى القبول وقد نقول بأن هناك معاملات يستوي فيها الإسقاط ويستوي فيها التمليك يستوي فيها الإسقاط والتمليك بالتساوي كما قال احناف او قال قالوا لو أبرأت الوارث مدين مورسه غير عالم بموته ثم بان ميتا فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح وكذا, وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت الموروث، ثم ظهر موته صح كما سرحوا به فيه فهنا أيضا من باب أولاي فهو كان غافلا عن شيء ف... يعني لو كان إلسانه وكان غافلا عن المورث وهو باعه أو لو الحق أسقطه أو استفق... تم استفاءه فإنه هو بعد ذلك يسمع موته فان الامر يصح نفاذه فإن الأمر يصح نفاذه أخت مكمع الأبراء, الأبراء له اركان اربعه بحسب إطلاق الواسع نعم فالإبراء له أركان أربعة هذه صاحب الدين صاحب المال الدان يعني والمبرئ هو المدين ومبرأ من الدين لكن احنا فيرون انه لا ركن لهم الا الا الشهود لا ركن الا السير وهذا كلام في في نظر الصراحه بل حقا يقال بانه يجمع اركان ثلاثة او اركان اربعه وهي مقويه فاذا خلاص المساله الابراء اتى به المصنف من اجل انه قال لكلام الحنفيه ليش كلام جوه كان في انه انه لا يحتاج القبول فكل ما قال انه لا يحتاج القبول قال ابراء يطالب الابراء وكل ما قال احتاج القبول لم يقبل الابراء والابراء ايضا اختلفوا في مساله في مساله لو لو احتاج القبول هو لا يعني الابراء يكون تملكاً أو إسقاطاً، فإحنا قلنا إن الإبراء إن هذا التعاقد فيه حسن التعامل بين المسلمين، والحق قد يأتي بمعنى التمليك وقد يأتي بمعنى الإسقاط، قد يأتي بمعنى التملك، وقد يأتي بمعنى الإسقاط. جمع بينهم الشفيعاً بعض الشفيعاً وقالوا بأن بأن, بأن إبراء فيه ما هو ملك التمليك وفيما هو اسقاط فالابراء بالنسبه للمبرئ الذي يملك يعتبر تمليك ملكه وما كان يملك وبالنسبه للمدين فالابراء عنده اسقاط لانه أسقط, أسقط ما اثقل على كاهلي ما أسقل على كهري فالأصل في الصيغة أنها عبارة عن الإجابة والقبول معا في العقد وهي معنى كذلك عندما نرى توقف الإبراع على القبول وهذا الكلام توقف الإبراع على القبول هو كلام جمهور خلافة الحنفية حفيها لا يقول بذلك أما أننا نرى حاجة،, حاجة إبراع إليه في الصيغة هي الإجابة لا لا لا يتوقف عندهم الإبراء على على القبول ويحدث الإبراء بجميع الألفاظ بعد بحيث أن اللفظ يكون واضحا على معنى سقوط الحط ويبرع من مبرع فيكون بلفظ يدل عليه صراحة أو كناية أو فيها ما فيها من القرينة التي تثبته يصح أي صيغة تدع له لا الإبراء والمعاوضة لا يجتمعان فلا يلمح أحد في مساءة الإبراء على ذلك الإبراء يقبل معاوضة نحن قلنا بأنه بالإبراء الإحسان للغيس الإبراء هو الأحسن الغايب، فأنت تحشر له وتقبر معوضا. نحن قلنا أصلاً أنت بتسقط عن كاهلهما ما أتعبه أصدقه، فلا يجتمع الإبراء مع مع المعوض، لا لا يجتمع الإبراء مع المعوضة، هو الحق أن أي أن أي سيرة تص يصح بها الإبراء، أي سيرة يصح ولا تعامل الناس. كثير جدا في التعاملات كثيرة جدا بينهم بعض في الواقع المعاصر الذي نعيشه تكون له الشيكات والشيكات يعني يطالبوا بها فبتعرف اللي بيحدث انه بيكون صاحب مال ولما يكون المعسر يبين له اعساره ماذا يحدث لا يمكن ان يلتمس له اضرا ابدا ما الذي يحدث بيقدم الشيك من اجل حبس هذا المسكين وهذا يكون ظالما نعم حقه ما احد قال ذلك حقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله يرضى عنك احمد تبارك الله ربنا يرضى عنك الحمد لله جزاك الله عن خير ربي يرضى عنك فشوف هو المساله بانه يعني اخذ الشيك وقدمه ورجل معصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول بأبي هو أمي. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته شutilاننا عندنا الحديث هذا له منطوق وله مفهوم له منطوق وله مفهوم المطوك مطل الغني ظلم اذا هو غني ومع المال ورجح لماله ولا يعطي المال هذا ظلم مطل الغني ظلم يحل عرضه الكلام فيه إنه يأخذ مالي وإنه لا يعطيه المال نعم مطلو الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته عرضه الكلام فيه وغيبته نعم بس ولكن أيضا فأما اشترطه أنه لا يذهب منه ويسارد لمن يعلم أنه يأتي له بحق مطلو الغني ظلم آه. يحل عرضه وعقوبته وعقوبته سجنه تعزيره من ولي الأمر لكن مفهوم خلفه إن لم يكن غنيا فلا يشعب من مواطر لا يشعب من مواطر فيكون يكون مدينا ويكون يعني آه معثرا ويكون مضطرا إلى ذلك فلا يحل عرضه ولا عقوبته لا يحل بحال من الأحوال فانظر كيف يكون هنا الإبراء من الإحسان في هذا الباب لتخفيف ما كان على كاهل المحتاج من الثقل الذي يقتل يعني. وقد تأتي ألفاظ كثيرة جدا يعني هذه الألفاظ تبين المعنى وهي معنى الإبراء أو الإسقاط. يعني لو جاءت أي صيغة تبين معنى الإسقاط أو التمليك أو الإحلال أو التحليل أو العف أو الحط. أو, أو المسامحة أو العفو أو التصدق أو الهبة أو العطية كل هذه تثبت الإبراء لأنها في معنى واحد والعفو أيضا إبراء لقال تعالى إلا يعفونا أو يعفونا الذي بها دي النكاح شوف أيضا في الإبراء قال الله تعالى خديت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا حتى لو كان ب ب بثقة الصادقة صح هذا لإن الثمرة واحدة الثمرة وهي التخفيف عن الكاهل الثمرة واحدة وهي التخفيف عن الكاهل وقد قالوا أن تصدقوا خير لكم وايضا لما طلب ان سلم الابراء ابراء جابر وقال تصدقوا عليه أو معاذ وقد احسن الابراء بصيغه يذل تركبها عليه كان يقول ليس لي عند فلان حق أو ما بقي لي عنده حق الا اسقط الحق الذي الذي له والتنازل ايضا نعم, نعم ينزل منزله الابراء فالصحيح أن الإبراء ليس له صيغة معينة وإن كان بعض بعض أهل المذاهب أو دول المذاهب يقولون له صيغة محددة فإنها فلم يأتي بنفس الصيغة فلا تصح هذا بالنسبة لمسائل هي الإبراء نعم وتبقي النجع الذي بينه وهو ما بين الجمهور وبين الحنفية <تصفيق> ما خدنا الخلاف يعني يكون صراحة مجزأة من الخلاف. الخلاف العلماء هل هو الإبراء يعني بيتوقف على القبول؟ فيكون ليس على ما أصل المصنف أم لا يتوقف على القبول؟ هذا خلاف بين الجمهور وبين وبين الحنفية. يعني كان مسألة أيضا فيها نظر في كثير من المسائل. ف... فمن قال بعدم إشتراء القبول؟ الحنيفية والشفيعية كما قلنا والحنابلة وبعض المالكيين يرون أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول، فتكون هو الاتجاه الذي أصله المصنف في هذا في هذا الباب. بناء على أنه إسقاط للحق، لأنه مش تملك حقيقة، فيكون هذا إسقاط للحق. والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول. إسقاطات لا لأن اسقاط معناها إزالة ضرر معناها إحسان، معناها بير. فلا تحتاج إلى إلى القبول كالطلاق ولا إسقاط الشفع والقصاص وأشلبيني من الشفعاء يقول بأن المعتمة في هذا الشفعاء هو ذلك ويقول فقُلنا بائسقاط تمليك أو أن إبراء إسقاط أو تمليك لا يحتاج إلى القبول لأن فيها أحسن الغيس وبعضهم يقول أن الإبراء يحتاج إلى القبول وهذا قاله الملكين وهو وجه عند شفاعي وذلك بناء على إبراء نقل ملك ونقل الملك لا يحتاج نقل الملك يحتاج إلى إلى القبول والصحيح الراجح أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول الإبراء لا يحتاج إلى القبول هذه نهاية الكلام على مسألة الإبراء واتكلم ذلك على الكفالة إن شاء الله نوسع فيها القول مع بعض أمثلة في الدرس القادم بإذن الله تعالى ونأخذ الركن الركين فيها العقود وهو رقن الرضا وهم أهم أركان العقود إزاكم الله خير لو فيها أسئلة تفضلوا وبعدين إن شاء الله يعني دقائق دقائق ونبدأ إن شاء الله في الدروس الليلية بإذن الله أنا أريد أخرج في الخارج لأنه أنا سعيد درج فهو هو الذي دعالني في هذا المكان فأريد انقل حتى نستطيع نفتح في الدروس باذن الله يكون دروسنا يعني بعد دقائق لو في اي أول دروس تفضل قال المدين أنا لا, لا أرغب في الإبراء لترفعه عن لترفع لترفعه عن من منه الله أكبر هل يقتل ذلك الإبراء لا لا يبتل لا يقتلوه الصحيح أنه لا يقتلوه الصحيح أنه لا يقتلوه وهنا وجه نظر الذي قال بأنه يحتاج يحتاج إلى ذلك هنا يعني يحتاج من قال من قال بأنه يحتاج للقبول قول ذلك قال لا قبل منه فحيط القبول خذ المال سيد ماريهين مفنش السؤال السؤال مش واضح بالنسبة له ماذا لو مات إلى أخذ المال ال التركيبة فيها شيء مش صحيح هل سووا جهود أو يكون أبراء لا لا استلموا الشهود لا استلموا وين كان دعوة أفضل هل هناك أسئلة أخرى؟ أرجحنا بعد الدرس هل يدخل في الرقة في الرقة وصفات أهل الخبرة للمرضى كأن يصف الحليب أو خش رمان أو ماء البلوط لأن يشتكي ودعا لا ما يدخل في الرقة هذا هذا يدخل في مسألة التجارب كالبنادول وهذه في مسألة لا يدخل ما يدخل في, في الرقة لا يدخل في الرقة